هل أتى على الإنسان حيل من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إِنَّهَا دِيَارُهُ السَّبِيلَ إِلَى إِمَّا شَكِرَ وَإِمَّا كَفُرَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَأْ لَوْنَ أبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينين يشرب عينين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شبهه مستصيراً ويطعمون الطعام على حبه مسكناً ويتمن واسيراً إنما نطعمكم لوجه الله إنما إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء. ولا شكرًا إننا خاف من ربنا يومًا عبوسًا قم طيرًا اللَّهُ لَقَاهُ النَّظَرَةَ وَسُورًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة فيها كسن كان مزاجها زنجبلا عدا في تُسَمَّى سَبِيلَ وَيَطْوُفُ عَلَيْهِمُ الْدَارُ مُخْلِدُونَ إِذَا رَأَيْتَ حَاسِبَتَهُمْ لُقْلُ أَمْ ثُورَةَ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَرَ أَيْتَ نَعِيمًا وَبُلْكًا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أسامر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاءا وكان سعيكم مشكورا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 العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أنثالهم تبديلا إن, إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا